بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الأخوة الأخوات وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة والتي نستكمل فيها ما بدأناه في الحلقة الماضية من أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الزكاة والصدقات. مر معنا في الحلقة الماضية سؤال ونستكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ما تيسر من الأسئلة بحسب, بحسب ما يسمح به وقت اللقاء من الأسئلة التي طرحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب سؤال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما نزل القرآن الكريم بالتوبة عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فإنه جاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن من توبة الله عليه أن أنخلع من مالي كله توبة لله أو قال شكرا أو صدقة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال كعب فأمسكت سهمي الذي بخيبر هذا الحديث فيه فوائد أولها أن الإنسان إذا تجددت له نعمة دينية فينبغي أن يقابل ذلك بالشكر والشكر هو العمل كما أنه يكون بالقول أيضا فيكون بالعمل ومن العمل أن يتصدق بشيء من المال فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كعب رضي الله عنه حينما قال إن من توبة الله عليه أن خلع من مالي ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له عند لحظة الفرح أن لا يبادر إلى اتخاذ القرار فإن كعب رضي الله عنه من شدة فرحه قرر أن ينخلع من ماله كله وهنا بحث يتداوله أهل العلم من الناحية الفقهية هل يجوز التصدق بالمال كله أو لا يجوز والواقع أن الإنسان لا يجوز له أن يتصدق بماله كله إذا لم يكن له مال يقوم بحقه على نفسه أولا ثم على من يعوله إن كان ذا عائلة أما ما سوى ذلك فإنه لابس بالتصدق به إذا كان يستطيع الصبر على ما أنفق على ما بقي أو على ما يقول إليه حاله بعد إنفاق ماله الفاضل عن نفقته الواجبة لكن الذي يعنينا يعني هنا أيضا وأود أن نقف معه قليلا أن الإنسان أحيانا عند لحظة الفرح كما أنه عند لحظة الغضب قد يتخذ قرارا أو ينذر نذرا أو غير ذلك فيأتي بقرار قد لا يتحمل تبعته فيما بعد وأنا موقن أن كعب رضي الله عنه حينما اتخذ هذا القرار اتخذه وهو يريد استفتاء وكعب رضي الله عنه كما يظهر أن لديه مالا فأراد أن يتصدق بماله كله لأنه يجد سدادا بعد ذلك لكن بعض الناس وهذا هو الخطأ الذي يقع أحيانا أنه قد ينذر في حال كرب أو شدة تمر به نذرا شديدا على نفسه فيقول علي نذر إن فعل الله بي كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا أن أتصدق بمالي كله أو أن أتصدق بي كذا وكذا من المال أو أن أذبح كذا وكذا من بهيمة الأنعام فإذا تحقق الأمر وجد نفسه قد وقع في ورطة ولذا ينبغي للإنسان أن لا يتخذ القرار في لحظة الفرح العارم أو في لحظة الغضب الشديد بل يتأن وقبل أن يتخذ القرار سواء كان نذرا أو, أو, أو رغبة أو إعلانا أو التزاما أذبيا كما يقال ينبغي له أن يستفتي أهل العلم في ذلك حتى يدلوه على على الصواب وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أيضا فائدة سؤال أهل العلم فإن كعب رضي الله عنه قرر أن يفعل فعلا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الواجب الشرعي ولهذا ينبغي للإنسان أن يستفتي أهل العلم قبل أن يقدم على ما يقدم عليه حتى يكون تكون قدمه قد وقعت في محلها الصحيح ومن الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هرية رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول وهذا نظير أو نظير ما سبق معنا في الحلقة الماضية. وذكرت في ذلك الموضع أو في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام تتفاوت إجابته للناس بحسب أحوالهم ففي الحديث الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغنى وهنا قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. فهل بينهما تعارض؟ الواقع أنه لا تعارض لأنه لما قال عليه الصلاة والسلام جهد المقل هنا أي أنك بعدما تنتهي من نفقاتك الواجبة فابذل ما لديك وإن كنت مقلا أو إن كان المال الذي عندك قليلا فإن هذا الجهد وهذا الجهد كما تضبط الكلمة بهذين الضبطين وكلاهما صحيح هذا البذل دليل على رغبة الإنسان في الخير فإن الإنسان إذا تصدق وماله قليل فلا شك أن هذا دليل واضح على أنه سلمه الله سبحانه وتعالى من شح نفسه وأنه راغب في الخير وأنه أحب ما عند الله عز وجل وآثره على محبة قلبه أو نفسه للمال ثم قال وابدأ بمن تعول بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يفرط في النفقة الواجبة بحجة أنه يرغب في التحقق أو في الاستفادة أو, أو في نيل ثواب الصدقة المستحبة لأن الواجب عقلا وشرعا مقدم على النفل فلو قدر أن إنسانا مثلا نفقته في الشهر مثلا ألف ريال ولديه عائلة أو زوجة وأولاد ونفقات واجبة عليه تبلغ قرابة الألف ريال فهنا لا يعني هذا الرجل لا يجوز له أن يتصدق لأن صدقته هنا ستؤثر على نفقته الواجبة أما لو فضل عنده شيء ولو كان ريالا واحدا فلا بأس حينئذ من الصدقة فإنه إذا تصدق وهو في هذه الحال فإن, هذا دليل فإن في هذا دلالة على عظم سلامة هذا الرجل من شح, المال من شح النفس وحبه المفرط للمال ومن أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عليه رضوان الله تعالى حينما سأله عن سهمه الذي كان أو كانت له أرض بخيبر فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بهذا المال فقال عليه الصلاة والسلام مرشدا له إن شئت حبست أصلها أي هذه الأرض وتصدقت بها وإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال عبد الله بن عمر الراوي للحديث فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يوهب أنه لا يباع ولا يوهب أي هذا المال أو هذا العقار وكذلك أيضا تصدق بها أو جعل فيها سهما للفقراء وفي الرقاب وفي القربة وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول يعني يطعم بقدر حاجته فقط لا مستكثرا وهذا الحديث له صلة بباب الوقف أيضا لكن صلته بباب الصدقة هنا ظاهرة جدا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتاه عمر عن هذه الأرض التي كانت له بخيبر وراد أن يعني يقدم شيئا للآخرة استشار النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأرشده إلى إيقافها وجعلها وقفا لله تبارك وتعالى فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وهذا الحديث فيه من الفقه مشروعية الوقف وفضلا عن كونه جائزا والوقف من أفضل الأعمال وسيأتي إن شاء الله تعالى وقفة مع هذا الموضوع أعني موضوع الأوقاف في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لكن من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة ومن هذا السؤال الذي سأله عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بركة سؤال أهل العلم فإن عمر رضي الله عنه لم يقل أنا مثلا عندي قدرة أو عندي يعني علم وعندي عقل وأستطيع أن أسأل يعني أو على الأقل أجهد وأتصرف في مالي فأنا حر فيه كلا وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرشده إلى الأكمل والأفضل وهذا شيء ملموس في الواقع فإن كثيرا من الناس الذين يؤتيهم الله عز وجل فضلا من المال يحتارون في ماذا يفعلون بعقاراتهم ماذا يفعلون بأموالهم فربما اجتهدوا واستشاروا من ليس أهل للاستشارة فأشار عليهم أحيانا بتوجيهات قد لا تكون هي الأفضل بل ربما فوتوا على أنفسهم شيئا كثيرا باستشارة من لا يستحق الاستشارة بينما لو سألوا أهل العلم فإنهم سيجدون لذلك أثراً كبيراً فتجد العالم مثلا يقول انا ارى مثلا ان تضع هذه الارض وقفا على خدمة كتاب الله تبارك وتعالى قد يكون في منطقة يكثر فيها الفقراء جدا قد يكون وقفها على الفقراء هنا اولى قد يكون في منطقة يكثر فيها مثلا على سبيل المثال تكثر فيها الحاجة الى طباعة الكتب وقد يكون في منطقة تشتد فيها الحاجة الى وقف على الاعلام المحافظ الهاتف الذي ينفع الناس في تثقيفهم وفي تعليمهم دينهم فالمقصود من هذا أن سؤال اهل العلم يختصر على السائل مسافات كثيرة ويرشده إلى الأكمل والأفضل وهكذا أنتم أيها الأخوة والأخوات من كان له فضل مال أو كان عنده عقار أو كان عنده وصية يريد أن يكتبها فعليه أن يجتهد في استشارة أهل العلم واستفتائهم من أجل أن يرشده إلى الأفضل والأكمل بل وأقول أيضا من أجل أن يجنبوه الوقوع في المحذور فإنه يبلغني كما يبلغ غيري من طلاب العلم أسئلة تدل على جهل من بعض الناس هذا إذا لم يكونوا قد تعمدوا والعياذ بالله حينما يوصون في بعض وصاياهم إلى بعض الورثة وهذا أمر لا يجوز محرم فإنه لا وصية لوارث كما في حديث أبي أمامة الذي أجمع العلماء على العمل به وقبوله فأذكر قريبا مرة بي أن امرأة أوصت بعقار لها ببيت كامل لها لولدها الفلاني وهذا أمر محرم لا يجوز ولو أنها استفتت أو استشارت أهل العلم لدلوها على وجه الصواب وكيف يمكن الاستفادة من هذا العقار ونحو ذلك من التوجيهات التي يستفيد منها المستشير والمستفتي من أيضا الأسئلة الواردة في هذا الباب في باب الزكاة أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين روت لنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ماتت فجأة وإنها لو تكلمت لتصدقت وإنها لو تكلمت لتصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمرين على بر والديهم وعلى أيضا حرصهم على الصدقة وعلمهم بعظيم أثرها المتعدي وفيه ثمرة وفائدة استفتاء أهل العلم وسؤالهم كما سبق قريبا وفي هذا من الفوائد أيضا أن الصدقة تنفع الميت إذا تصدق بها الحي عنه فإذا كانت عن القريب وعن الوالدين فهي أعظم أجرا لأنها تجمع بين أمرين الصدقة والصلة وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا أجاب إجابة المقر أو أجاب إجابة المبين أن الصدقة يصل أجرها وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء كما يقول عبد الله مبارك وغيره من أهل العلم لكن هل الأفضل أننا نرشد الناس أن يتصدقوا عن والديهم أو يدعو لهم نحن ينبغي أن نتفق على قضية وهي أن الصدقة عن الوالدين لا شك في جوازها ومن أهل العلم من يقول بمشروعيتها لكن الذي يظهر من الأدلة أن أفضل الأعمال التي تؤدى إلى الوالدين بعد صلة أهل ودهما هي الدعاء لهما لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه أبي رضي الله عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له فلما ذكر هذه القضية في سياق الانتفاع الذي انتفاع الميت بعمله بعد موته دل على أن هذه هي أكمل الأحوال فالله والإخوة اتشاهدوا في الدعاء لوالديكم وكذلك أيضا بصلتهم وبرهم بعد موتهم أسأل الله عز وجل أن يجعلوا وإياكم ممن وصلهم الله تعالى بحبله المتين وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته